117. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 118. ماكثين فيه أبدا 119. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 لَمْ لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 115. إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 116. وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه 111. لقد قلنا إذا شططا 112. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 113. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ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 وتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ زَغْرُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقُرِّغُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم مكود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 119. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق 117. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 118. إنهم إن يظهروا عليكم فِي أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 119. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ان ن وعد الله حق وان لَا لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا غنوا عليه ابن يا ربنا بهم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 يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاسْلَمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَذَا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 119. واخترنا <متأك للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يُحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذهب وَيَلبَسُونَ فِيابًَا خُُّرَم مِنْ سُدُسِ وَإاسْتَابِرَقَ وَيَلْبَسَُثِيابًَا خُْرَم مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق 117. فِيهَا فيها على الأرائك 118. نعم الثواب وحسنة مرتفقا 119. فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربه أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له وولدا فعسى ربي أن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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرف بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مكتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 119. بئس للظالمين بدلا 110. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا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 يهم سنة الأولين، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولاً، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين.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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفوذ الرحمة لو يآخذهم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَمْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُكُباً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُكُوهُ مَا فَتَتَقَذَّسَ بَيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمْ 117. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 118. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني إلى نسيت الحوت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 ثم طلقا حتى اذا التقى غلاما فقتلهم قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس الا جئت شيئا نكرا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 لقرية استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا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 119. فأردت أن وَكَانَ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 110. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَثْبَعَ سَبَبًا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 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ